والذين يعاجون في الله من بعد ما تجيب له وَدَّكُهُمْ دَاعِ وَكُنْ نَائِمْ دَامِ أما الذي عند ذكر الكتاب بالحج في المنن وما يذكره عن ذاع تقريب يطاني رو بها الذين لا يغ أَمَنُومٌ غِقُونَ مِنَّا وَيَحْمُونَ أَنَّ الْعَق أَلَا إِنَّ உமா